شبع أهل الخندق نطق النبي صلى الله عليه وسلم وحيا فقال لجابر ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي انطلق جابر ليخبر زوجته ثم توجه القائد صلى الله عليه وسلم إلى جنده في الخندق وهتف بهم قوموا إلى بيت جابر ألقيت المعاول والمحافر في الخندق ونفض الرجال الغبار عن وجوههم وثيابهم وغسلوا أيديهم وسالت بهم الشوارع واحتفت بهم الأحياء سمع جابر أصوات الرجال في الخارج فخرج فصدمه المشهد فقال فاستحييت حياء حتى لا يعلمه إلا الله ثم دخل يتصبب خجلا وقال لزوجته قد افتضحت ثكلتك أمك وقد جاءك رسول الله وأصحابه أجمعون لامته المرأة ظنة أنه لم يخبر نبيه بقلة الطعام فقالت بك وبك فقال لها قد فعلت الذي قلت فقالت أكان رسول الله سألك عن الطعام قال نعم فهدأت وقالت الله ورسوله أعلم ثم قامت بإطفاء نار التنور تاركة الخبز فيه وتركت القدر على الأسافي وشيئا فشيئا اكتضت الشوارع المؤدية إلى بيت جابر بألف بطل أنهكهم الجوع وهم سعداء بوجبة قد تطفئ لهب الجوع وتخفف برد الشتاء استأذن النبي القائد صلى الله عليه وسلم فاحتفى به الفتى وهو خجل فدخل صلى الله عليه وسلم ثم توجه إلى الفرن والقدر فدعا ربه أن يبارك بما فيهما أحضر جابر عدة أطباق تسمى الواحدة صحفة فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أبطاله وقال لا تضاغطوا أما جابر فجعل هو ورأس الدولة يخدمون الجند يثردون خبز الشعير على الصحفة ثم يتجهون إلى القدر يغرفون من لحمه ومرقه ويسكبونه على الثريد كانت الصحفة كبيرة ولذا قال صلى الله عليه وسلم ليجلس على الصحفة سبعة أو ثمانية وهكذا أصبحت الدفعة تقترب من الثلاثين أو تزيد ولما انتهت الدفعة الأولى دخلت الدفعة الثانية فكشف جابر الفرن والقدر ليفاجأ ويقول كشفنا التنور والبرمه. فإذا هما قد عادا إلى أملأ ما كانا فنثرد ونغرف ونقرب إليهم فلم نزل نفعل ذلك كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناها أملأ ما كانا حتى شبع المسلمون منها وهم ألف فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي نظر صلى الله عليه وسلم إلى الطعام الوفير فقال لجابر موسيا بجيرانه بالفقراء إن الناس قد أصابتهم مخمصه فكلوا وأطعموا قال جابر فلم نزل يومنا نأكل ونطعم